وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ففي هذا اليوم يوم الجمعه الرابع عشر من شهر جماد الثاني لعام 1436 للهجرة الموافق الثاني من شهر إبريل لعام 15 و2000 للميلاد سيكون درسنا كالعاده من الاصول الثلاثه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبشرح الشيخ العلامه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة بارك سلمى مع عمتي جمعت مع عمتي عصرت 4 جماد الثاني شحن 400 36 شتن هجريه كان اي ابريل كرت شحن عصرت حمشتان ميلادي كم تلمدنا مالتيو بأصول كتاب اصول كتاب درسغن والست نا يشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه تي شرحي وقال عز زب ذلودماني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمه واسعه سلاذا متى تطولنا نرنا عليه يقول المصنف رحمه الله تعالى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 المصنف انتهب للناما اليوتيوب فاذا قيل لك من ربك انت من يربك تبهالك تحدتك فقل ربي الله نعاي كوسكواسيه الله يوبل الذي رباني تزغسكوسن مالتيو ورب جميع العالمين بنعمه كم قلنا ملع علم زقسقسه بنعمه بتجيشاينا تو مالتي وهو معبود نعوق يا زغزه ليس لي معبود سوى بخالق زغزو نغر رب سبحانه وتعالى انه ملؤ عالم كسقواسي انتاي مرتعل اللون درتباهلو والدليل قوله تعالى <تصفيق> قد <تصفيق> رب سبحانه وتعالى قران زبولو الحمد لله رب العالمين مسقانا يخنو نا الله ربي سبحانه وتعالى ربي العالمين نملو عالم زقسقسه از كل خير ز جبرلنا رب سبحانه وتعالى بزعش شاي ذهابنا مسقانا يخنو سيز عابد ماني اسلمنا توحيد ذهبنا اتبع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبنا وكل ما سوى الله عالم رب قدفك كل عالمنا نملو مثلا عالم الملائكه عالم الملائكه عالم الله عالم الجن نعرف جنان عالم الله عالم عالم حي دكثبات عالم الحيوانات عالم الناسات عالم النباتات عالم ناي اتاخلتي ف عالم بزوح علاماته وانا واحد من ذلك العالم الشيخ محمد بن عبد الوهاب تايبل الله انا حادقابز عالم زي سبسله زونكو حادكاب عالم الانسان يبر الله بقى نرى الشيخ بن عثيمين نزا مساله زي ا كجلصان كوللو فاذا قيل لك من ربك اي من هو ربك الذي خلقك من ينعخاز خلقك از فطرك عند حرت حاتذك وامدك كم اون ز حق زكا وعدك وقل مالت زدالو مالتي ورزقك بزخ ششاي ذهبك منين دهر تبعلك تحديدك فقل ربي الله الذي رباني ربناتي مغزات زغبو تزخس كوسنعي الله يوبل ورب جميع جميع العالمين بنعمه نقول عالم دمبه بزششاي ناتو قيرو أي التربيه هي عبارة عن الرعاية تربيه مغسقس مالك رعايه كتكوسكوس مالتي الذي يقول بها تقويم المربى اتس توغسكسو زلو كت نخبل ازغاب ساي لذلك رب سبحانه وتعالى نعاي زغسقوسني نعايز يبال معليه زي بيقولوا ششاي ذهبلني لو عايزك ويشعر كلام المؤلف رحمه الله ان الرب ما من التربيه مؤلف ازيلو خزاربن كله انتي نوسد كعبز مالتي اذا تربيه ويد ما مخسقاس تبل ربي غويسا قرب لانه يربي يغسكو سلازونو ربي تبايلو كوسكو ساي مالتي لانه قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه بغرياته ازي المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب نتايز بن زلو ربي غويساناتاي ربي يغتبل كلخه اتي ذو خسكو سنبل قوم مولى عالم ذو خسكو خبل اذا رب كم خسكو اسيا فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وعدهم لما خلق له كل مولى عالم ذو مالتي رب سبحانه وتعالى يذو خسكو ذو الله ب وعدهم لما خلقوا له نتزت تزت نتزت فطروا له دماني رب سبحانه وتعالى ادى ليوم طيب يا شباب ربي منتى خلقنا زل مالتي للعباده اصل ما توحيد مالتي وما خرجت الجن الا والانسا ليعبدون توحيد ربنا نخنجزوا يفطرنا زلله وامدهم برزقه كم اون باتش شايناتو غيرو يخس كوسومن شايناتو يحبون الله قال الله تبارك وتعالى في محاوره موسى وفرعون رب سبحانه وتعالى اتزقات ام بميات امونغو موسى وفرعون انتيبل فمن ربكما يا موسى فرعون حتت موسى عليه الصلاه والسلام مين يربكم من يربكم النسقان حوخان من يحو موسى هارون عليهم الصلاه والسلام قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا موسى عليه الصلاه والسلام مرسي يبالو مالتي ربنا تقول لنا قر شيشاي ذهبنا عنا لكل فطرات ثم هدا تغنوا من قد زحبرنا زهدينا ازي ربنا يلو مرسي يبو زي اب صوره طه نرغبا اي كب شعات كسب فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه كل ذخنه اب علم ذله ربي وخسق يسو بتي شي شايناتو الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها اتش شي شاينه يربخ نريتو غناد ماني كن ديلنا كنفقدو عين غله قال الله تبارك وتعالى رب سبحانه وتعالى انتايلو وإن نعمة الله ها شباب لا تحصوها كن فخودس كي تي شيشاينا يا رب ذهابو وتتوبلونيركم اي مفقدكم منيركم من مغنيات وقصري ما عليه فوالله هو الذي خلقك واعدك وامدك ورزقك فهو وحده المستحق للعباده سنذكر سبحانه وتعالى انه بين خلقه نبينوا تجزاءه شركيتكبر كم هون وقلسب غيروا ادالك كم هون حجزيبك اذا زي باه الشاعر رزقي هبكه رب ترح وتعالى ترح وهو معبودي ليس لي معبود سوى اي هو الذي اعبده واتذلل له خضوعا ومحبه وتعظيما الرب سبحانه وتعالى دبيوني ازجو دنابسيون كم تنبركخ عقب كم الرب سبحانه وتعالى سي مززت خوينك تقرب بالله نخيتبل مالاتي امورات تحت الناقره نرب فتي نرب اخبر نربي جزاء بل ما له شيء ما امرني به واتركوا ما نهاني عنه تيرب عززني خ جبره تيرب ز خل كل دماغ خ خل كل يا كتب اذئوا تي عباده فليس لاحد اعبده سوى, سوى الله عز وجل جك رب قانا خالص وقولوا يا بالين سلازي زخون مخلوق مغزااتي اي غبون قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى رب سبحانه وتعالى انتايل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون سوره الانبياء ايه 25 بزخونه رسولات كنلوهم كلنا الى رب سبحانه وتعالى ما الاختينا ما حلالفله وحي مالتي انت ايني رزواحيجي انه لا اله الا انا فاعبدون بجكاي قويتا وين ما بجكاي رب زباهاليلن اني ربكم حدا نبينيتكازو زي ايا زي ااب سوره الانبياء 21 رحمه الشن رخبه وقال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه وذلك دين القيمه سوره البينه ايه الخامسه باركه رب سبحانه وتعالى بسوره البينه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ابزاء سوره زانتائلوا وما امروا حيث اعززون زوم سبع كتاب زاتهم من اسم كتاب اهل الكتاب يا شباب اليهود والنصارى رب بي عايز زومن ان ترفنتاي نخبر مالتيو الله نحاده ربي تخقزو مخلصينا اصر يوم نيانا توم نرب نخقزو له ديننا بتي ديننا توحيد نخقعو حنفاء كشرك ريحقوف توحيد نخخزو ويقيم الصلاة صلاه قطعه بيرم سجدوه اب وقته ويعطي الزكاه زكاه نخوص وذلك دين القيمه اي دين الاستقامه اذيتي قول من قد بدو هر ينتيروا مصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الشيخ ابن عثيمين انتايلو استدل المؤلف رحمه الله لكو لكون الله سبحانه وتعالى مربيا لجميع الخلق بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين رب سبحانه وتعالى ان كل المخلوقات يخصكوا مخانو بذ دليل زيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرب الحمد لله رب العالمين بسقانا يخنو نتشنموا على بخسكوا الله اذياب سوره الفاتحه ايا قصرخه المرغبه يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمه لله تعالى وحده اذا رب سبحانه وتعالى خلصه ملوه سلاز خنه قد حدا ربي مخلوق كل زي قلت له والجلال كبر زخنه والعظمه كم اون تي كبرت ربي سبحانه وتعالى مخانو ربي العالمين اي مربيهم بالنعم وخالق وخالقه ومالكه رب سبحانه وتعالى كسو ساي بتش شايناتو مخانو مخاني بينو فتيرنا خالقنا بينو يونننا مخانو كم اون والمدبر كم اون ام حدا رينا المعلوم له لهم كما شاء والمدبر لهم كما شاء عز وجل كم تزدليد ما ما حضرنا له رب سبحانه وتعالى بحكمته سبحانه وتعالى بدعي انتي المصنف وانا واحد من ذلك العالم انا حاد كابزم علمه مغنيته كله لرب قديف كان عالمي فعالم الانس عالم الجن عالم الملائكه عالم الحيوانات عالم بزوخ كله بل رب قديف كان كله كل عالم نبله اذا عالمت بل انت العالم كل ما والله رب قديف كان كله علبي وسموا علما اسم كل مخلوقاتنا من تا عالم تسويعهم لانه علم على خالقهم ومالكهم ملكت مالك العالم انت ليس تجبروا سلازم علا خطونا برب سبحانه وتعالى سلازم علا خطو كم هو مالكهم ما راح يقوم مخان وي زماني يوندون مخانو ومدبرهم كم اول يما حد رب ففي كل شيء آية لله تدل على انه واحد ابزغون النجر حرينا رب حدا بخانو ملكت الله زغون النجر انا بربي زمانا لا ختمه سماي رايا مريت طب ترب سبحانه وتعالى زبولو افلا ينظرون الى الابل كيف ما مل دي افلا ينظرون الى كيف خلقت والى السماء هاشبا. كيف رفعت كما الى كب الى زى سماء زي عليت كيف نصبت والى الجبال كيف نصبت والى الجبال كيف نُصبت أي غوبو كميله غوبو كميله مالتي نُصبت كميله بشكلت كوينه نزا مريت زياقه ابيلاتا مالتي الجبال كيف نُصبت وإلى الارض كيف سُطحت مريت كخميله كم فرناش تزرق حسه نغنى بالله اذو كل سي اي ستنتون اليوم كل زياتن ملكتنا بربي ام الله خت قالوا دحري ينتايلو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وانا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم انا دمغتم ما مالس ذهابكم ابراهلو نا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقال سالنا له مالتيو ان اد ماني نر... ان اد سبحانه وتعالى حرايله تقبله زخول ملكت مسراحه حاد خاب عالم اني هبرالو واذا كان ربي وجب علي أن اعبده وحده اذ خاب كون غويتا اذ غبار خاب كون نبين خاب خلق مو اني نبينش شايبنا باعلو انبرنا هوتيبنا نابرهيبنا كم ترى سبحانه وتعالى زبول وان تعد نعمه الله لا تحصوها ابتدى نعمه الله ششاينا ربي كتفردوا للي خوم بفقدر خندزي يخطوا لا تقولون يخوم ما علي سبحانه وتعالى نبيني اذ بزوبل ابل مالتي سلاذي لمعتي ابزي اتاخذ اكتفي بهذا القدر و تسنلكم سله سماعكم الله خيرا بلقكم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته